البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطه هو المسمى بدلا مطابقا أو بعض ما يشتمل عليه او كمعطوف ببل وذال لضراب عزوء قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدا ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما احاطه جلا او اقتضى بعضا او اشتمالا كانك ابتهاجك استمالا وبدل المضمن الهمز يليه همزا كمن ذا سعيد ام علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن